لا يقسم بهذا البلد الله سبحانه وتعالى يقسم بالبلد الحرام وهي مكة وهو مكة وذلك لينبها على كرامة أم القرى وشرفها عند الله تعالى لأن فيها بيته الحرام وهي بلد إسماعيل ومحمد صلى الله عليه وسلم وبها مناسك الحج طبعا كما تعلمون ان مكة في وسط الايه؟ العالم مكة في وسط العالم وكما تعلمون ان الاحترال البريطاني فرض على على العالم ان جرينيتش هي وسط العالم هؤلاء ادعوا ان وسط العالم اللي هو مين؟ جرينيتش جرينيتش وسط العالم لكن منتصف العالم أو نصف العالم أو أم القرى أو مكة وأنت حلهم بهذا البلد يعني أخصب بهذا البلد الذي أنت مقيم به تشريفا لك وتعظيما لقدرك محمد صلى الله عليه وسلم لأنه صار بحلولك فيه عظيما شريفا تفسير ووالد وما ولد يقسم الله سبحانه وتعالى بالوالد وأولاده كآدم وما تناسل من ولده وما تناسل من ولده طيب وبكل والد ومولود من جميع الحيوانات تنبيها على عظم آية التناسل والتوالد ودلالتها على قدرة الله سبحانه وتعالى وحكمته وعلمه طبعا كما علمنا أن الله سبحانه وتعالى إذا أقسمه فذل ذلك على أن القسم عظيم وأن هذا القسم لا بد أن تتأمل فيه وتتأمل ما فيه من عبر وما فيه من آيات وما فيه من دلالات على قدرة الله سبحانه وتعالى ووالد وما ولد يعني هنا يعني بينبه سبحانه وتعالى على عظم آية التناسل طبعا كما تعلمون يعني من المستحيل أن نصدق عقل أنه الجنين بيكون مبدأ تكوينه من التقاء بويضة لا ترى إلا تحت الميكروسكوب بحيوان منوي لا يرى أيضا إلا تحت الميكروسكوب سبحان الله فهذه آيات ودلالات لكي نتأمل طبعا لأننا طبعا لما عرفنا إن القرآن الكريم نزل لثلاثة أشياء نزل القرآن الكريم يا جماعة لقد إيه لثلاث أشياء إيه هم آه. إيه هم با أول حاجة للقراءة ثانياً تدبر ثالثاً العمل شيخنا الشيخ السعدي رحمه الله قال يقسم الله تعالى بالبلد الأمين مكة المكرمة أفضل البلدان على الإطلاق خصوصاً وقت حلول النبي صلى الله عليه وسلم وقت حلول النبي صلى الله عليه وسلم. ووالد وما ولد أي آدم وذريته والمقسم عليه قوله لقد خلقنا الإنسان في كبد يحتمل أن المراد بذلك ما يكابده ويقاسيه من الشدائد في الدنيا وفي البرزخ. ويوم يقوم الأشهاد. بذكر الله اقتنا القرآن. وأنه ينبغي له أن يسعى في عمل يريحه من هذه الشدائد ويوجب له الفرح والسرور الدائم وإن لم يفعل فإنه لا يزال يكابد العذاب الشديد أبدا الآباد سبحان الله ويحتمل أن المعنى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وأقوى مخلقة مقدر على التصرف والأعمال الشديدة ومع ذلك فإن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة بل بطر بالعافية وتجبر على خالقه فحسب بجهله وظلمه فحسب بجهله وظلمه أن هذه الحالة ستدوم له وأن سلطان تصرفه لا ينعزل ولهذا قال تعالى أيحسب أن لن يقدر عليه أحد سبحان الله ويضغى ويفتخر بما أنفق من الأموال على شهوات نفسه فيقول أهلكت مالا لبدا أي كثيرا بعضه فوق بعض. سبحان الله لأن قد خلقنا الإنسان في كبد جماعة أي لا يزال في مقابلة الدنيا ومقاسات شدائدها حتى يموت سبحان الله الواحد لما يجي يحصل له جرح بيتألم الواحد بيحصل له مشكلة بي سبحان الله فهو في كبد ولما خدنا برضو في علاج الهموم كما تحدثنا وقلنا أن من أراد أو من ظن أن قضاء الله سبحانه وتعالى أنه, أنه يريد أسف من ظن أو من اعتقد اعتقد ا تمنى ان يأتي الله سبحانه وتعالى بالحياة على واتيرة واحدة يعني في فرح وسرور فانه يريد ان يأتي قضاء الله سبحانه وتعالى على واتيرة واحدة فهيهاتهيهات كلمة جميلة جدا أنا قرأتها في أحد الكتب من كتب أهل السنة وضعتها في علاج الهموم كتاب في حواشي الكتاب اللي عندي علاج الهموم أو الفراش بعد الشد معنى الكلام من اعتقد أو من ظن أو من حسب أنه يريد أن تأتي الحياة على وطيرة واحدة بما فيها فرق من فرح فقط فإنه يريد أن يأتي قضاء الله سبحانه وتعالى على حسب ما يهوى، فهيات هيات. فسق تماما يا أخي، إن الحياة كما تعلمون فيها ما تتكبده من آشى الحياة. أنت في شغلك تحس بس تلاقي مشاكل بينك وبين زميلك. احنا هنا على هذه الغرف المبركة برضو في مشاكل بيننا وبين الناس سبحان الله فالعجب يا جماعة ان هذا الامر معروف بس الانساء بينسى يعني عمرك ما هتلاقي دخلت في مكان ما وهتلاقي مية في المية سعادة لا لازم هتلاقي فيه حزن وفي سعادة واخذين بالكم طيب طبعا شيخنا الشيخ أمين أنصار كان بيتكلم في هذه القضية على سلسلة لؤلؤ مرجان وإحنا تحدثنا عنها قبل ذلك. فإنه لا يزال في مكابرة الدنيا ومقاسات شدائدها حتى يموت. يعني أسعد الخلق طبعا كما تعلمون هو من من هو أسعد الخلق يا جماعة؟ من أسعد الخلق؟ من هو أريد شخصا بعينه؟ أسعد الخلق هو النبي صلى الله عليه وسلم أيوة، فعلا النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص؟ طب هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتلى؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتلى، ومع ذلك فهو أسعد الخلق على الإطلاق، صلى الله عليه وسلم. طبعا الطائع ومن من مشى وراء النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله ف يوعكوا كما يوعك رجلين نعم حريص كان يوعك كما يوعك رجلين صلّى فإذا ما تكابد شدائد القبر والبرزخ وأهوارهما ثم أمامه شدائد ال الآخرة يا رب سلم سلم يا رب العالمين خلص كده ده معنى المكابد. شيخنا الشيخ السعدي في كلامه كالدرر سبحان الله فيقول لقد خلقنا الإنسان في كبد أن ما يقاسيه كما قلنا وأنه ينبغي له أن يعمل يسعى في عمل يريحه من هذه الشدائد. طيب ما هو العمل؟ أكرمك الله أخونا خطاب الله أصلح لك رب. ما هو العمل؟ الله أصلح الله شأنك رب العالمين. ما هو العمل؟ الذي إذا فعله الإنسان ارتاح في الدنيا وفي الآخرة ولن يعاني من هذه الشدائد في الدنيا وفي الآخرة أو شدائد الدنيا تخف قليلا أيها الطاعة, الطاعة الطاعة طبعا كما تعلمون والتقوى طبعا بتخلي الإنسان يرتاح في الدنيا قبل الآخرة ف. تهون عليه مصائب الدنيا ومصاعب الدنيا زي ما قلنا كده واحد تحصل له لمشكلة يقول إن لله وإن عليه رجعون إنا لله وإن عليه رجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إذا حدث شيء واخدين بالكم يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويهرى إلى الله سبحانه وتعالى خلاص طيب ويحتمل أن المعنى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم جوا بعد كده. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. طبعا يعني المستشفى من إيه؟ من الآيات اللي بعد كده. ألم يحسب ألم يراه أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسان وشفتين وهديناه نجدين؟ صح كده؟ فالله سبحانه وتعالى قد خلقك لك عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين طبعا طريق الخير والايه والشر فلقطحمر عقبه الى اخره خلاص كده فقال لك لقد خلقنا الانسان في ايه في احسن تقويم واقم خلق طبعا الانسان منا والحمد لله منتصب منتصب الايه قوام له عينين ولسان ويعني وربنا سبحانه يقول إيه في أحسن تأخوين سبحان الله في أحسن تأخوين يعني أحسن تأخويمًا من, من الجن ومن مخلق الأرض من خلق سبحانه وتعالى خلاص فعشان كده جماعة طبعا هذه الآيات بتنفي موضوع الشيوعية موضوع إيه الشيوعية وأنهم يقولون أن, إيه؟ إن له, له هناك خالق وأيضا كما تقولون أن الشعية تبنت نظر نظرية ضرون سبحان الله لابتقولون أن الإسان عصد ويرد إحنا أقول له يا عم الحق إحنا عندنا الآيات واضحة وصريحة لم نجعل له عينين ورسان وشفتين خلاص فإلا مشكلة سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة بل بطرة بالعافية وتجبر على خالقه فحسب فحسب فحسب بجهلهه وففحاسب بجهلهه وظلمه أن هذه الحالة تظلمه لا طبعاً كما تعلمون أن اللي بتكبر ده فاكر أن كل حاجة تفضل زي ما هي خلاص وأنا إير ورجعت إلى ربي ليجدنا خيرا منها من هو بيظن إنه إيه لو لو كان في أخرة وخذين بركم فأكيد ربنا هيديله أكثر من المكان في الدنيا هكذا يظن إيه هذا الظان ولا يعلم أن هذا الظان ولا حوله قواته إلا بالله يعني لا يستوي من إنهمك وتعب في العبادة ممن كفر بالله مستحيل جماعة واحد عمال بيذاكر من أول يوم من أيام السنة لحد آخر يوم هيستوي باللي بي بيذكر أبي الامتحان بيوم أو هل يستوي وطبعا مستحيل طبعا يستوي بمن لم يزاكر أصلا خلاص طيب بل بطر بالعافية وتجبر على خالقه سبحان الله هو يحسب أن لا يقدر عليه أحد يقول أهلكت مال اللغدة يحسب أن لم يره أحد خلاص إلى آخر ولهذا قال ايحسابه انه يقدر عليه احد ويطغى ويفتخر بما انفق من الاموال على شهوات نفسه طبعا يعني من ضمن الاشياء كان واحد كنا في المصلة كده فبدأ يتكلم معي فبيقول بيقول لي حاجة والله جماعة يعني تحزن يعني تتحل لسان يحزن فعل بيقول ان جزخته يا جماعة بيصرف لما بيروح الكبريهات او حاجة زي كده اللي هي الماله الليلية ممكن يا جماعة يصرف في اليوم يرمي تحتاج لين الرقاصة عشر تلاف جنيه نقطة واحدين بالكم أنا ده هاري ده يعني أكبر رقم سمعته في حياتي يعني إيه إن الواحد يقدر إنه هو يعني يرمي تحتاج لين الرقاصة عشر تلاف جنيه يقعد في ساعة واحدة كده يا جماعة يرمي عشر تلاف جنيه على الأرض سبحان الله حتى شفنا الشيخ حيوان الله يحفظه لما كان بيحكي قصة ال البنت اللي هي الفقيرة يعني كان في شارع في بوتو كده ف طبعا ده عمل بدايه ده عمل بداية فجت واحده من اصدقاء السوق قالت لها انت اللي انت بتعمليه ده ده انت هتروح تتهزلك هزتين ماشي الهبل هيرملك فلوس على الأرض سبحان الله نسعو بالعفره في ربنا طبعا في واحد ممكن يعني يرمي فلوسه على الرأسات في واحد تاني ممكن يرمي فلوسه على الخمرة وطبعا الخمرة طبعا دي مكلفه جدا مكلفه جدا جدا يعني انا حسب ما انا سمعت يعني حالي احنا في الداخليه يعني الله يحفظه الله او بنرحبوا بقى المحافظ القديم الأسبق لغى موضوع الخمرة والحمد لله في الداهليه، فضل الله سبحانه وتعالى فما تلقيش في الداهليه كلها خمرة إلا باقت حاجات من الدكينة واخدين بالكم ففي واحد مثلا ممكن يشرب خمرة يضع فلوسه في خمرة يضيع فلوسه في سجاير يضيع فلوسه في قمار، واخدين بالكم في واحد مغرم أوي ان هو يشتري عربيات في واحد مغرم يعني كل حسب بما ينفقه على شهوات نفسه خلاص يقول أهلك تمالاً لوب دا لوب دا أي, أي كثيراً بعضه فرق بعض وزي ما قلنا هذه الأمثلة العجيبة زيزة الخمرة مثلا ممكن أعلى زيزة الخمرة بخمسمة جنيه مثلا يعني لتري مثلا الزيزة مثلا الصغيرة ماشي اللي قدمشي مزمس فاكة داوة دا مثلا بمتين جنيه مثلا يعني فطبع أعقام خرافية سبحان الله وسمى الله سبحانه وتعالى الانفاق في الشهوات والمعاصر إهلاكة النهاردة جماعة والله أنا كنت راحل الاستراحة بجيب منها شوات حاجات فقابلت واحد يعني ارف يا جماعة من معصرين زهد طه الرجل بيقول لي أنا نفسي والله يبطى السجاج سبحان الله يعني سنه مثلاً يعني لا أقل عن خمس وأربعين سنة، أسف عن أربعين سنة أنا ستة وثلاثين وو مثلاً يعني يعني سنه حوالي أربعين واحد وأربعين سنة كده وين زهيت زهق إرف معصية يا جماعة إرف طولوا آخد الواحد سبحان الله بيبقى شايل إنه ت اللي بيت فيهم ملاحظات وشايل هم ان يكون معاه الألم اللي بيكتب بين ملاحظات ومعاه السيواء طبعا ده في رأسنا كلنا والمفاتيح والموبايل معاه دي حاجات لأي ومحفظة طبعا لازم تبقى انت نازل واخدين بالكم ماشي معاك الحاجات دي ألم والموتة نقطة دي مقسمها ايه حاطط في الأول كده هوت الأسكار صباح و وحاطط فيها ايضا ال الخاطر زي ما سواء هذه الاجتماعيات انا كنت جاي عامل جزء كده اهوت اجتماعات عامل الجزء الثاني معلومات واخدين بالكم وبعض الحاجات الخاصة بيا في الشغل يعني بعض الملاحظات كده قلت له انت بقى تبقى شايل هم تجيب علبه السجاير تشتري علبه السجاير وشايل هم الولاعة او الكبريت فزله فالمعصية جماعة قد ايه بتوذل صاحبها يعني سبحان سبحانه الله العفر فيها حاجة الرجل يا جماعة فعلا طهان ارفان متدايق فعلا نفسه وتقول الله اخي ربنا كريمك كده ان شاء الله انت خليك في السواج خلي سواج في كل حد طبعا, زي انت طبعا كم ده بيتوجهوا لأي واحد بيدخن تقول له بص هو العلماء لقوا ان العالي المعروض ده عادة مش ادماء ما, ما انتم معا جماعة انتم معايه طيب بس طبعا البرنامج ده لسه في بدايته واخدين بالكم فعلى قدو يعني فتبص تلاقي ايه تلاقي نفسك كده مع نفسك كده امام بتكلم نفسك يعني خلاص فبتقول له يا اخي فتقول له والله ان في علاقة من اي حد يا جماعه مبتلى بالتدخين تقول له ايه تقول والله وجد العلماء ان في علاقة ميكانيكية بين اليد وبين الفم وبين السجاير البديل بتاعها السواك فتخلي سواك في جيب الايه الجاكيت بتاعك في جيب الجلابيه جنب السرير في الشغل المكتب كل حته حط فيها سواك زي كل حته عايز توضع اسكار كل حته حط فيها اسكار ماشي ويا واحبازله تخليها في ايه في جيب الاموز بتاعك خلاص وإن شاء الله هبطل هذه العادة السيئة القبيحة أسأل الله العفوة وعفوة رب العالمين خلاص فجمع رجل زهق إرف واخدين بالكم ليه لأنه في المعصية المعصية وطبعا المعصية طبعا بجر معصية نسأل الله العفوة وعفوة رب العالمين وسام الله سبحانه وتعالى النفق في الشهوات والمعاصي إهلاكة لأنه لا ينتفع من فبما أنفق زي ما قلنا كده اللي بيشرب سجاير بيبقى ارقام من نفسه يكفي بس ان ان ان الواحد بيقرا في انه يقعد جنبه يعني ممكن واحد عنده مثلا حساسيه كده او جوب انفاز لحالته كده يعني لا سبحان الله انا شويه ربعاني ما يقدرش يقعد جنبه سبحان الله لو في الاستراحة ما كنا في قعده في الاستراحات لو في واحد بيدخن ما ينفعش اصلا تقعد جنبه تخليه يسكن معك في الشقة اصلا مش مش في الاوضه في الشقة تبقى مشكلة خلاص وَلَا يَعُودُ عَلَيْهِ مِنْفَاقِهِ إِلَّا الندم والخسار والتعب وَالْقِلِّ سبحان الله فعلا لا كمان أنفق في مرضات الله سبحان الله شتان واحد عما ينفق في السجاير واحد ينفق على على النساء ولا حول ولا قوة إلا بالله في الحرام ويكلمها سبحان الله شتان هيحس بعد كده جماعة أنه طهقان من حياته ليه لأنه في المعصية لأنه في المعصية وعمر الجماعة طبعا المعصية ما بيكون فيها بركة وبعض الناس يظن يعني ان هو بيهرب يعني يستان على قضاء الله بمعصية الله فقد تاه وظل خلاص فطبعا القاعدة بتقول ايه لا تستان على على قضاء الله بمعصية اللي انت انت مدى هل انت مدى تشرب سجارة لا هل انت مدى تشرب خمرة هل انت مدى تقول نكت اباحية لا طبعا أجئ الله سبحانه وتعالى وعليك بصحبة الخير إن شاء الله. فإن هذا قد تجر مع الله ورابحة أضعاف أضعاف ما أنفق. سبحان الله. طبعا هات في الخير طبعا هيجد هذه كحسنات, كحسنات كالجبال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا تصدق بالصدقة فيربيها له الله سبحانه وتعالى كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير كالجبال حسناك كالجبال أو كما قلنا بالسلم فالإنسان مننا ينفق نفقة بسيطة جدا ماشي لا يلقي لها بال سبحان الله يجد هذا الرجل يوم القيامة أنها أصبحت كالجبال أصبحت كالجبال سبحان الله أحريصوا أجمعها عشان نقول بالتفصيل برضو قال النبي صلى الله عليه وسلم أهو من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يخبر الله إلا الطيب وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه يعني المهر الصغير الخال الصغير حتى تكون مثل الجبل يبقى بنت صدقه بعدل تمر من كسب الطير طبعا والله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الطير خلاص بعد تمرة اي بقيمتها اهو اي بقيمتها خلاص فطبعا وطبعا بفكرنا بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون حيث طبعا ده جمعه في البخاري حديث ده في البخاري طبعا لا يحقرن لا يحقرن احد من المعروف شيئا لا يحقرن احد من المعروف شيئا خلاص، فأي معروف تفعله لا تحتقره خلاص. لا يخرنا أحدكم من معروف شيئاً ولو أن طلق خباجي أنطلق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقوله يحسب أن لن يقدر عليه أحد. أيظن ابن آدم أن لن يقدر عليه ولا ينتقم منه أحد مهما اقترف من السيئات حتى ولا ربه عز وجل مصيبة بعض الناس يتجرأ على الله سبحانه وتعالى واحد من قيمة عن ما احنا زي الفل له ما احنا عايشين الحمد لله بنأكل وبنشرب وزي الفل ومئة فل واربعتاشر كما يقولون يعني سبحان الله ولكن هذا المسكين لا يدري أن هذا استدراج من الله طبعا هذا استدراج من الله سبحانه وتعالى فهذا المسكين لابد أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يهلكه إن الله ليؤمن للظالم كما تعلم أحريس بأول يد بأ إن الله ليؤمن للظالم حتى إذا أخذاه لم يفلته طيب أي يحسب في فعله هذا أن الله سبحانه وتعالى لا يرى ويحاسبه على الصغير والكبير طبعا الله سبحانه وتعالى يرى ويعلم ما يفعل كما قال تعالى يعني يوم تبل السرائر تختبر السرائر بل قد رأاه الله سبحانه وتعالى وحفظ عليه أعماله وكل به الكرام الكاتبين لكل ما عمله من خير وشر يعني حتى المسلمين حتى ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا إيه إلا أحصى ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحد طيب ثم قرره بنعمه فقال ألم نجعل له عينين في طبعا فيه آياب لا يحسبه يحسبه أي, <تصفيق> أي أن لم يره أحد أي يظن أن الله سبحانه لم يره ولا يسأله عن ماله من أين كسبه وإن أفق عشان كده جماعة بنقول برضو هذه الآيات لابد وأن يتقل لها وأن يتقل لها أن يتقل الإنسان الله سبحانه وتعالى في مأكيه ومشربه يا جماعة عرفت الشؤولة زي ما بنو هذا الأمر بسي ما يا جماعة العليا الملتزمين أي حد ملتزم أو أي وحدة ملتزمة نقول لها أو نقول له اتق الله في عملك اتق الله في عملك سبحان الله الوحدة في بيتها اتق الله في بيتك زي ما قولنا قبل كده شوية مية بدل ما ترموه في الحوض، لا المية دي حوشيها، حطها في السفون، وها تن بعملي تغسل بها أي حاجة، حتى حاجة ملمية تتاكل، سبحان الله، حتى ورقة تكتب، كتب عليها كتير مش أمن شاف حتى كتب حتى على طلاب، الإنسان مننا جماعة كل حاجة لازم يحافظ عليها ولازم يعود نفسه يعود الأولاد إن دي نعمة ربنا نعمة بكرمهك الله سبحانه وتعالى بها شربت ماء لابد أن تحافظ عليه شربة الماء أيوة ما شربة الماء ده جماعة في الصحراء كم تساوي كم تساوي شربة ماء في الصحراء شوية ماء كده بقية من عند العيال طبنا ما في الحوض لا جمع الماء اللي بالبقية دي بدل ما في الحوض حطها في إيه في بلاستيكية كده واخدين بالكم ويستفدي وستفد بيها أو استفد بيها سبحان الله اسئل بيها زرع وهكذا خلاص ألم استفيد بيه مش مش مش عايزوا اتبرع بيه وهكذا فالنسان مننا جماعة كما سيسأل من أين كسب هذا المال أيضا سيسأل فيما أرفق هذا المال واخدين بالكم فعشان كذل واحدة جماعة في شغله لازم اتق الله سبحانه وتعالى ما يكونش بقى إيه سعب بيقضيها وشكرا يعني يلا على قد فلوسهم ولا أميه في مزاجر الشغل أصلا والأرفان وكده هكواس أنا شغال طبعا طبعا ده ولا حاول أقوات إلي بالله هيقابل ربنا إزاي هيقابل ربنا إزاي خاد 3000-4000 جنيه مرتب شهري وما بيشتغلش بـ, بـ, بـ, بـ 200 جنيه أو جنيه خلاص فعشان كده جماعة لابد وأن نبتقي الله في عملنا وأن نبتقي الله سبحانه وتعالى فيما رزق الله سبحانه وتعالى وطبعا من شكر النعمة الحفاظ على النعمة من شكر النعمة أن تحافظ عليها وأن توفقها في ما يرضي الله سبحانه وتعالى طيب برضو يا جماعة بالمناسبة نسبة الإلام يعني في إلام جميلة جدا اسمها إكسترا إكسترا ممكن تكون جماعة طبعا مصر هي إلام هندي للأسف شد هي هندي وما شاء الله جميلة جدا في الكتابة خطها 7 من 0.7 ملي وفي نفس الوقت كنت انا اول بكتب الرصاص بحس انه بقى سريع يعني فما شاء الله لقيت بنتي اصفاء يعني معاها الاقلام ديت فقلت انا كده اشرح كده الاقلام ديت فازق قلم جدا جدا جدا وفعلا سهلت لي في كتابه الكتابة والمشايخ او تفريغ المحاضرات ف تجيبوها ان شاء الله هتساعدكم في الكتابة السريعة سبحان الله طبعا دي تقنية طبعا تقنية هو يزيع من البليا والانسابية بتاعة الألم بحيث ان انت تعرف تكتب بالألم من أي زاوية واخدين بالكم بحيث يبقى سألة في الكتاب حتى البلي بتاعته حتى كويسة جدا يعني من أراد أن يكتب بهذه الأقلام يعني فضل ده سريعة جدا جدا طيب ثم قرره بنعمه ثم قرره بنعمه سبحانه وتعالى. فقال: فقل إبى. ألم نجعل له عينين؟ ألم نجعل له عينين؟ ولسانا وشفتين. حدّق معنا. حدّق معنى السمعة؟ لا. أه أنت شبر بقى. بهاء ان يوجد فرق الشبر ايه الشبر بقى ماشي الم نجعل له عينين اي للجمال والبصر والنطق سبحان الله يعني طب من فقد العينين سبحان الله طيب من فقد اللسان من فقد الشفاه سبحان الله فهذه للجمال والبصر والنطق وغير ذلك من المنافع الضرورية فيها في نعم الدنيا طيب واحد عنده عينين فلا بد وأن من شكر هذه النعمة أن يستخدم هذه النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى طيب اللسان أن ينظر إلى هذه العينين في طاعة الله عشان كده شفنا الشيخ قال له الشرباجي السؤال. واحد مبتلى بنظر النساء قال له عليك بالصوم طيب مش قادر اصوم مثلا لظروف ما تقول إن كنت بتاكل رغيفين كون رغيف واحد طيب لو طب برضه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته طب رغيف واحد برضو بيخدينها أنظر للنساء يقول له خد نص رغيف قال لي بتاعتك بالنص وهدين بالكم طبعا لأن طبعا كما تعلمون كما تعلمون أن الهرمون اللي بيخلي فيه ميل إلى الأنسة ده بيزداد تركيزه في الدم لما الإنسان بياكل عشان كده الصائم ما بقاش له ميل للنساء ليه؟ لان الهرمون ده بيقل الهرمون ده بيقل في الجسم خلاص؟ فده ما نكتلي بالنظر الى النساء هي بتقلل الوجبات ثم اثنين وخميس ثم اثنين وخميس وشيخنا الشيخ جمال فسعرت واحد عايز يصول اكتر على له عز صوم سامسوند فا فاجاب الشيخنا الشيخ جمال على الجم اسمه جمال الشيخ عبالتك وقى واحد علماء الأردن من تلاميذ الشيخ الألباني رحمه الله قال يصوم حد واثنين وخميس حد واثنين وخميس خلاص ويقلل من وجبات بتاعته جعان يقعد الشفرين مودين بكم ولسانا وشفتين أيضا الحفاظ على هذه النعمة كما تعلمون بحفظها عن الغيبة والنميمة الغيبة والنميم وشفتين وهي طبعا النطق كما تعلمون الحفاظ على هذه النعمة بأن أنت تستعمل هذه النعمة في طاعة الله ذكر الله الحديث بما أحا الله الله سبحانه وتعالى عشان كده مرضى ما بننبه لإخوة والأخوات أنه هو ما لا يستطرقون للنقطة الإباحية ويستطرقوا الكلام الإباحي يعني بعض الناس كده بالشغل عندنا مثلا يعودوا يتكلموا كلام إباحي يا جماعة الله يصطحركم إحنا في الشغل ماشي وربنا يا رب يصطحركم إن شاء الله مش عايزوني الكلام ده علشان ربنا يبارك في الشغل واخذين بالكم فا ما بقدر الإمكان إن أنك لا تستدرج إلى مثل هذا الكلام القبيح وهديناه النجدين وهديناه النجدين أي طريق الخير وطريق الشر بينا له الهدى من الضلال والرشد من الغيب خلاص فطبعا كان واحد بيقول لنا يعني واحد يقرأ في القرآن الكريم مش عارف حاجة يشوف التفسير فبيزاد إيمان حتى مش فهمها او ما فهمهاش من التفسير فبيسأل شيخ بيزاد إيمان فسبحان الله الشخص مننا جماعة لو التزم في الإسلام يعني او حاول يلتزم رب يحسن إسلام شاء الله أما في النصرانية إذا حاول يلتزم يرتد إذا حاول يلتزم يرتد ليه؟ لأنه كلام مش ركب على بعضه سبحان الله كثير جدا جدا بيرتد لأن فيه حاجات مش ركبة على بعضها سبحان الله يعني هنا في مصر العملية أو في العالم العربي يعني العملية إيه؟ مع عدنها شوية يعني ومدين الكنيسة بريستيجها لكن بره الكنيسة دي واري لها اي لازمة يعني كل ارتباط النصارى بالكنيسة عشان ايه, ايه يروح يقايد بس جوازه وكده سبحان الله خلاص اه فهو بيعتبروا الكنيسة دي بتاخد فلوس وخلاص يعني فسبحان الله فانت قدامك الخلو والشر يعني ما حدش مثلا بيعرف يضحك عليك مثلا في انك تشتري لابتوب مثلا انك تشتري عربية لكن ما ينفقش حد يضحك عليك في الدين واخدين بالكم ما ينفقش حد يضحك عليك في الدين فسبحان الله الانسان منا سهل او او يعرف انه كان على طريق الحق او الباطل واضحة لان فيه طبعا فيه اسئلة ملهاش مالاش اجابة صح اسئلة مالاش اجابة ديت عند الاديان التاني يقول لك هي كده لا تسأل واغدين بالكم لكن من فضل الله يعني من نعمة الله علينا سبحان الله ان دينا هتبصت اي كلمة عندك تسأل فيها الاعلماء اجابوا عليها قد يكون تجاب عليها في مجلدات كما حدثنا الشيخ المقدام الله الرحمن خلاص؟ فطريق الحق يا واضح وطريق الباطل برضو واضح خلاص طيب كده واضح ان شاء الله فربنا سبحانه وتعالى بين لنا الحق من الشر سهل قوي انك تقول لي ايه ان ده حق اتبعوا ماشي والباطل ايه لا اتبعه إيه يعني مثلا ايه في في النصرانيه مثلا يقول لك الاب والابن الروح القدس ثلاثة في واحد ازاي يا جماعة يقولك هي كده ماشي ان قاعد تحسبها رياضيا ماشي يقول لك يقولك حاولتها تقناء في الاخر يقولك هي كده ماشي هي كده ما لهاش اجابات وقدين بالكم دي على اسم المثال يعني انا مش متذكر بالضبط ايه انا مش كتير بسدي على اسم المثال خلاص في الإسلام كل حاجة لها إجابة كل حاجة لها إجابة وإجابة مخنعة جدا جدا تتناسب مع الفطرة تتناسب مع الفطرة خلاص طيب وهدينه لإيه النجدين طريق الخير طريق الشر معروف أن القطه على سبيل المثال لو كانت حتة لحمة ماشي وأخداها سرقها بتجربين واخدين بالكم الكلب برضو لو كان حتة لحمة حتى الكلاب سبحان الله يعني حتى الكلاب قطت برضو كانت حتة لحمة مسروقة بايه تاخد حتة لحمة وتجري لكن سبحان الله تشوف تخيل بقى لو حتة لو لو قطة ولا كلب انت جدت حتة لحمة يعود يعملوا عليها مهرجان كده واحتفال واخدين بالكم وشألوا بذاته سبحان الله ليه لانه واخدها من ايه من, من حلال واخدين بالكم فالخير والشر واضح السرقة واضحة انها حرام والاخذ بالحق حلال واخدين بالكم وكمان يعزموا كمان قريبهم برد بصتلوا كمان ايه عمين حفلة ايه حفلة على الحاجة اللي انت هيتهالهم دي سبحان الله خلاص فالمقصد يا جماعة ان طريق الحق والشر واضح معروف ان ايه ان, إيه إن السرقة حرام ليه لان انت خدت مال المال ده غيرك تعفي وانت ما تعبتش فيه وهو ما تعبش فيه تطفحاني الكوتة خارج من خارج من الصبح حد مع بنوته في درس ان شاء الله بعديه شلون ابو الياس في ليك درس ان شاء الله شفنا فاضل اخونا فارس شايل استبيع عالم يعني بس بعالم انا بس يعني ايه انا دعاء الى الله فقط يعني الاسئله بقى اللي ممكن الشيخ ليه الدعوه مش الروم والله يا اخي احنا نفسنا يعني نفسنا ان شاء الله يعني نخش الغرف كلها واخدين بالكم يعني انا في ممكن اكون مثلا دخلت الروم ولا حاجه اقعد يا جماعة لو سمحتم انا عايز اتدرس عارف الاغاني يعني احنا بنسمع ورا في الاغاني يعني ولا نستنفضله يعني بس مكبره دماغه فكذا مرة حد ما سئلت له طبعا بس ده طبعا مش مبرر يعني ولو اخونا فارس كان ممكن نظم درس ان شاء الله احنا رقبه نفسنا ان شاء الله نكونوا الشرف ان احنا نجي درس ان شاء الله فطريق الحق يا جماعة واضح وطريق طبعا كذلك برضو هذا بالنسبة للسرقة انت تعبان ما هي الناس يعني برضو مش واضحة برضو الكلام يعني السلفية في ورف السلفية اعتقد ان ازاي خرجوا الروم يعني اصدق الناس يعني وغد فكرة سهية عن السلفية يعني فالإنسان برضو مش فهم حاج برضو مش فهم برضو حاج فإخوانا معروف طبعا ان انت تعبان بتاخد مرتبك الشهري بعد سبع ساعات شغل كل يوم وده واحد ياخده مع الجاهز سبحان الله فطبعا معرفنا ده حرام واحد بيزني وقدم بالكم حتى شيخنا حتى شيخنا الشيخ العريفي لما كان يتكلم معنا فبيقول له ان الزنا حرام يعني فبيقول له لا الزنا ايه مشكلة حرام يعني عادي يعني دي حراشي خسوي كده فبعدين بيقول له هل الواحد ممكن تبدى ان هو يزني مع امك فتخيلوا جماعة الإجابة التي قالوا هم إيه واخدين بالكم قال إيه تخيلوا واحد يتسئل يقول له هل تقبل هذا على أمك فقال إيه قال ولما لا وينوت يا خرب السويدة رجالة واحد يقول له هل تقبل ذلك على أمك إنها تزني يقول لك وينوت بمنتغر بساطة طبعا ده ما عندوش مبدأ أصلا طبعا الفطرة ولا حول ولا قوة إلا بالله يعني يعني الفطرة أصلا بتنينة وستين نيل أصلا واخدين بالكم فعشان كده جماعة لازم أنت تؤسس مبدأ بقى عنه تبدأ تمسك بقى أساس هذا المكان لا يحل إلا بعقد شرعي لما ترطب عليه من المصالح بعد ذلك في الدنيا وفي الآخر خلاص وهكذا برد قالت برضو هكذا طيب فهذه من الجزيلة هذه من الجزيلة تخت تختاضي من العبد أن يقوم بحقوق الله ويشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه وألا يستعين بها على معصي خلاص ولكن هذا الإنسان لم يفعل ذلك ماشي وألا يستعين بها على معصي إذن ربنا سبحانه وتعالى ادك إلين ادك عينين ادك أي نعمة من النعم طيب هذه النعم لماذا طبعا حضرتك المفروض إنك تستخدم هذه النعمة في طاعة الله، صح على الصاح، خلاص، ولا استعين بها على معصية الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الإنسان لم يفعل ذلك، طيب، فلا اقطع ما العقبة أي فعل نشط. واخترق الموانع التي تحول بينه وبين طاعة الله من تسويل النفس واتباع الهوى والشيطان وقال قتادة إنها عقبة مقحمة شديدة وقال قتادة إنها عقبة قحمة شديدة فاقتحموها بطاعة الله. ااا إن شاء الله يا معكنا توقف الناس الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح صلح يا رب العالمين وقف السلفية 28 وعشرين احداشر ألفين وحداشر. وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.